the yeah. da dee اللَّنْ Hey <تصفيق> اللي نكتب على الجبين لازم تشوفه العين، اللين كتب على الجبين. تجوف العيد وعدك وعدك وعدك وعد مكتوبك Can me have a baby Can me be. a baby. Can امکان کیذ أختك النبي بمنك فلم يا النبي وامسِل لله Give mm -hmm.